دايماً يا قلبي طارق نشوك تقو في تلاء النسخنوك دايماً ألم دايماً عذاب دايماً جراح لكن الفرح ممنوع ممنوع ممنوع تصرخ جوانا جرحنا دايماً أوقات أحزننا أكثر من وقت فرحنا نصبر ونصبر روحنا تصرخ جوانا جرحنا دايماً أوقات أحزننا أكثر من وقت فرحنا ماشيين في طريقنا وسكتنا رضيين بنصبنا وقسمتنا بنحاول نتحك ونداري نس جرحونا ونعجب نسبتنا وإحنا لحظة تخلصنك ونصاحك أترينها نضب العيش ولا فهمانه ولا فهمينه بعضها هنرضوا بهمهم إزاي بها وهنرمها ما دنيا غريبة مطرح ما المركب هتودي الخطوة هتمشي وهتعدل